وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا فَزَوْجٌ مِكَانَ زَوْجٍ وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَقْرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا وكيف تأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضل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 وقوت وساءسئلا حرمت عليكم اماتكم وبناتكم واخوانكم وَمَا تَكُونُ خَلاَتِقُ مُبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ, وبنات الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمْ لَاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ ٱلَّتِى ضَعَنَّكُمْ وَأَنشَأَٰتْكُم مِّن رَّضَاعَةٍ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتي خَلَتْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا فإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحِلَّ أَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُهُنَّ لَكُمْ وَأَن تَصْطَفُّوا خَيْرًا لَّكُمْ وَأَتْلَقُوا عَلَيْهِنَّ حَدِيثًا وَمِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ اَذَنَ يَقُولُ الَّذِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ بِكُمْ وَأَنْتُمْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ